بالقمر وخصومه غطى القلوب بتوب الأحزان أحسين أبو هني لينور الوطن رحيلك فجر بقلوبنا بركان حنا رجال الحما ذوقنا المراه وذوقنا الجراح ومن الهوان يا حيف أرجال الوطن بغيابه ويا حيف على اللي خان قلتها يا الغالي قبل الرحيل وسالف الأزمان بنموت بنموت موت الأسود وما نعيش بيوم بجحورنا جردان حنا السقور وحنا النصور وحنا العقبار فوق الجبال يقطع حشائنا الجوع وما يدلنا إنسان ما يدلنا إنسان بالغير غطوا مش بالكفل غطوا بالجمر غطوا بالجمر غطوا بالجمر يا احباب ارض بشوق ها شدت شدت علانغ ورق الشجار ذبل كرمه الارض بشوق ها شدت, شدت على ورق الشجار ذبل كرمه حنا وعدنا يا حبيب بير بفا يا ابو حنا Päivä on hyvä, yö on سجوك كل غدر يا خي وانت شال تنصب أعطوك كل أمان بكل ما طعنك بالضهر سجوك كل غدر يا خي وانت شال تنصب أعطوك كل أمان بكل ما طعنك بالضهر لا تحسن يا خي لا تحزن رتاحي أحسن لا تحسن يا, يا, يا خي ya khay khay khay khay khay هم انت قالي من بعدك اغاني يرفيك الحجر والشجر والسنا ما تهم من بعدك اغاني يرفيك الحجر والشجر والسنا ليش ها الخير والخير والخير يا حسين يا حسين يا حسين يا الجمر غط القمر غط يا حبان غط الجمر غطو غط القمر يا حبان غط بالليل مش بالكفن غط الجمر غط